وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِثْقَوْنَ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامُهُ وَرَحْمَهُ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ اللِّسَانِ النَّارُ بِيَالِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للمحسنين.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 113. كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 114. ولقد في فيما إن مكناكم فيه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 وَإِذْ صَارَ فَنَا إِلَيْكَ نَثَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَصَدَّقُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُذِرِينَ